لم أكلم قبل الآن ولكني اليوم أريد أن أقول لك إنني لم أكلم قد قبل الآن ولكني اليوم أريد أن أقول لك كيف حاله هاتف <متحدث> احبك أحبك كثيرا وأريد ان تعرف كثيرا وأريد تعرف ذلك تحبني بل تحبني ها هو قلبي انني لما اسمع صوتك قد قبل الان ولكن اليوم اريد ان اسمع صوتك قبل الآن، ولكن اليوم أريد أن أسمع صوتك. هل تسمعني من سمايك هل تسمعني هات؟ فزاني اتساءل هل تحبني بل تحبني ها هو قلبي لا انني لم ارى وجهك قد قبل لك ولكن اليوم اريد ان طراني من بل تراني من سمائك بل تراني ها سوف اقول لك أحبك احبك كثيرا واريد ان تعرف ذلك إنني أحبك تعرف ذاني أتساءل هل تحبني بل تحبني ها هو قلبي لا إنني لم أحبك قط قبل لا ولكن اليوم أريد أن أرى قلبك إنني لم أحبك قط قبل الأهل ولكن اليوم أريد أن أرى قلبك هل تقبلني تسكن قلبي بل تقبلني سوف قولنا إنني أحبك كثيرا وأريد أن تعرف ذلك إنني أحبك كثيرا Bel, you love me,